أول حاجة نشكر ربنا اللي وضع في قلب الكنيسة هذا الاهتمام بهذه الخدمة المهمة جدا لأنها أصبحت واقع لها تأثير قوي على الكثيرين سواء على مستوى الافراد أو العائلات وإحنا نعمة ربنا هنتكلم في هذا الموضوع بلا تهويل وبلا تهويل ناد لأننا ربنا بين عدة سنوات في هذه الخدمة فمش هنتكلم كلام كتب ولا كلام نظري ولكن كلام إلى حد كبير جدا عملي وإلى حد كبير عن معرفة بمدينة القاهرة الكبرى وإلى حد ما بما يحدث في الأخرى الاخرى نشكر ربنا لان اول مؤتمر على هذا المستوى هو الكبرى وطبعا لازم تعرفوا انه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهره بلا حالات ارتداد ونشكر قداسه البابا ربنا يحفظ حياته لانه جعل لجنة في المجمع المقدس تحت اشراف نيافة الامر للاهتمام بهذه الخد رعاية الاسرة واللجنة باسمها تثبيت الايمان ونشكر ايضا المجمع المقدس ونشكر نيافة الامر بخونيوس واحنا انبارح قبل ايه استفادنا دي ان شاءه المرة نوعد مع نيافته احنا عدنا كذا مرة قبل كده المجلة الدائمة لهذه الخدمة <تصفيق> قضية الاستداد انا بلخصها في كلمتين هي قضية بقاء وابدية بقاء او عدم بقاء وابدية نكسبها او مخطر شنك الأهوة اذا كانت قضية تثبيت الايمان قضية بقاء وابدية فتعتبر اخطر ما يشغل الانسان المسيحي. انه مستشف خطر عظيم جدا على الكمية المسيحية المسيحية المسيحية ولكن عائلاتها الخطر ده هو المسيحيه عدد البنات المسيحيات المستحيله عن الإيمان المستحيله المستحيله المستحيله المستحيله كانت المستحيله يعني المستحيله حاجة كانت مخيفة ومرعبة البنات المسيحيات المستحيله والشيء الغريب انه مش, مش كلهم فقراء يعني مثلا نموذج واحده بترتد عن الايمان عشان فقيره مثلا محتاجه لا لديه متعلمات وجامعيات ومثقفات ومخطوبات مش في اي مخطوبه وايضا خادمات الشيء المذهل في ايه فين الكنيسه اللي هنا فين الكنيسه اللي هنا ده ايه اللي حصل قال البنت خطفت طبعا انا من الموضوع الاختطاف الا باختطاف اكيد تعرض الرئيسوع المسيح لكن البنت تخطر دي ما تدخلش مخي فيش حد بيخطف حد دلوقتي ما فيش حد يقدر يخطف قطه دلوقتي وما يخطف من اجله هو وزن 60 كيلو من كيلو مش ممكن يخطف ازاي لكن هي تبا عملية ايه للجار الحقيقة لازم تعرفوا يا يا اخوه هنا في القاهرة يوميا يوميا زي ما قلنا في الاول احنا بنتكلم بنعم ربنا عن خبرة وخدمة مش كلام بنظري يوميا توجد عدة حالات ارتداء ده اللي بيصل الينا احنا في الامر ويسن ومش عايز اقول لكم في بعض الايام توجد ارقام في يوم واحد لا تخطر على بال احد فيكم لان دي موجة خطيرة جدا ومش عايزين نقول الاعداد عشان طبعا هامره يحزننا لما نقول هذه الاعداد مفيش داعي لذكر هذه الاعداد سؤال ثاني في حاله زياده الحالات في منطقة هل كنيسه توجه الشعب بالحقيقه التعليم او نتجاهل ذلك لا نتجاهل لا يمكن نتجاهل ولا نعلم اعلانا صريحا امام كل الشعب لكن لازم نوعي اولادنا وبناتنا يا جماعه احنا يوميا في حالات ولسه قلنا مشوار حتى من عيال اعدادي وسنه وهكذا <تصفيق> ندلم منه شوية بنقوله أصبح خطورة بس مش إسلام فرد واحد بالأسر <تصفيق> <تصفيق> فبتسهل السكة لما واحد يفسح سكة كانت مقفولة بقيت الأسرة من السهل لها تنجرب وراه عشان كده احنا بنهتم بأسرة المرتبط لقالنا نعمله زيه ما فيش شك انه ارتداء اي انسان بيعمل احباط للكهنة والخدام في المنطقة انا فكر من حوالي سبع ثمان شهور كده كان حصل في الظرف شهرين كثره من الحالات الارتداد في منطقة المعادي لدرجه ان احنا كلنا كنا بالليب في نفسنا فقلت لبعض الاباء تعالوا نقعد مع بعض نبحث المشكله المشكلة ونشوف ايه اللي خلى الحكاية تيجي دون مش معنى ورا بعض كده؟ في خلال شهرين اكتر من عشر حالات المنظر اللي انا شفته لما جماعا عادنا مع بعض كلنا كنا قاعدين في اكتئاب واحباط كل واحد عنده مصيبه وحاول وجري فيها يمين وشمال ومفيش فايده ما فيش شك ان ارتداد شخص بيؤثر على الحاله النفسيه للكاهن وللخادم حتى ولو ادى دوره بالكامل بيحس انه فقد خروف من رعيته ويسبب ايضا يأث وغضب للشعب ايضا بيحدث اخلال بتركيبة المجتمع والكنيسة بتفكرنا بالحقيقة دايما في القداس في آخر الجزء الاول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم بنختم بنقول إيه احفظنا في إيمانك بنطلب الطلبة دي باستمرار ياريت كل ما نطلبها لأباء الكهنة يبقى في ذهنهم حالات الارتداد الكثيرة جدا حاليا بل دي أصبحت حاليا من أهم الخدمات في الكنيسة وهنا أفتكر مرة نيفت الأنبى بخوميس في اجتماع لنا اللجنة الدائمة خدمة تثبيت الإيمان قال العبارة القديمة قال أنا قبل كده ما كنتش فاكر إن فيه كثرة حالات زي دلوقت عشان كده أنا بأشعر ده الكلام لنيفت الأنبى بخوميس قل عشان كده أنا أشعر ان اهم خدمة في الكنيسه يجب ان تعطى اهتماما خاصا يا خدمه حالات الارتداد فاصبحت واقع مؤلم جدا احنا عايشين فيه حاليا وده طبعا صوره في جايس الابريشيات صوره اظهر من كده بكتير نشكر ربنا لكن اصبحت صوره دلوقتي عامه في جميع الايبارشيات بدون استثناء مشاكل الناس كترت ليس من السهل ان احنا نلاقي بيت بدون مشاكل لكن مشاكل حالات الارتداد اصعب مشاكل عاديه واخطر من المشاكل العاديه وممكن تتشعب فلا تشمل شخصا واحدا في الاسره بل ممكن تشمل اكثر من فرد وممكن تشمل اسره بأكملها ودي من الأمور اللي اصبحت تحضننا جدا جايز من عدة سنوات كان حالات إشار حالات فردية لكن بالوقت بنلاقي حالات بالعائلات والامثله بهنا هنا قوي وحيطرك ده للأسئلة فأصبح إذن مع كثرة الحلاء وفي كل مكان تحتاج الكنيسة الى نوعية خاص من المكرسين والمكرسات في كل مدينة من اجل هذه الخدمة <تصفيق> هذا الخادم كان ممكن يروح اي مكان كانوا يقول لي يا ابونا انا نفسي اموت من اجل المسيح ومرارا مش مرة واحدة كان ممكن يقبل رجلين وحذاء الحالة يبس بوفجاس نت بنسي من الحالات دي للأسف اقول قريبين جدا من الكنيس خدان خدمات يعني في واحد مش عاوز اذكر طبعا كان في اثريه المحرق نذكر الايه اللي كلكم حافظينها اللي قالها السيد المسيح الله يحفظ كثير ولكن الفعل قليلون كلمه الحصاد كثير ناخذها بصفه عامه وحاليا نعترف امامكم ان حصاد حالات الارتداد اصبح كثير والفعل بصفه عامه قليلون ولحالات الارتداد بصفه خاصه قليلون جدا جدا جدا فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلتك فعلة للخدمة كلها والكنيسة كلها وفعلة لهذه الفئة اللي كل ما ده بيزيد عددها وتتسع إذا نحتاج لعدد أكبر متخصص ومتطوع لخدمة حالات الابتداد يريد يبقى الكلام ده يتحول لصلاة كل يوم لأن كل يوم بنفقد من اولادنا وبناتنا <تصفيق> الامر يحتوي على صلواتهم كثيرة لان الموضوع خطير فعلا جدا ولازم نتنبه كاعينات وكينيسة وكخدام وخدمات ولازم كمان نحكيش قصة المرتدين كثير مدام الجيل الجديد يعني لو سمعت برة قصة بنت الحرفة ولد بالحرفة مش ضروري تحكي القصة دي للاطفال نطلب منكم من انتم صلمنا بالصمار لان نصدقوني بامانة في منتهى الامانة بقولها يعني ما حدش يحس بمرارة الخدمة دي نصموني معلش اللي العيش فيها معلش يعني كل سكت بنموت بالبطيء انك تسمع ان ولد تخطف بنت تخطفت اوعى تصدق مفيش حاجة اسمها خطف ودي أنا مسؤول عنها قدام ربنا أنا في في الأماكن اللي بخدمها أميل إن أنا أتابع الحاجات دي بنفسي أو على الأقل لازم أعمل حاجة يعني حتى ولا وضرب تليفهم يعني فإحصائها وأسبابها في ذلك ما فيش بنت إسمها تخطف ولا ولا دسمت خطف بس إرحى يا تايبنا إن دا تايبنا ومش سأل فين ليه؟ خطفوا بنت خطفوها إزاي أه مشوا في الشارع وخرجت ومرجعت ففي ناس بيسموها انها خطفين مفيش حاجه في مخطفه لان البنت ولا الولد لو قال انا مش عاوز امشي في السكه دي مش عاوزين منه اكثر من كلمتين دول بالنسبه لان حالات الارتداد كثيره جدا وفي تزايد ويوميا بدون استثناء احنا بنخسر من اولادنا وبناتنا واحنا بيجينا يوميا في الانبر ويس عدة حالات احيانا يتجاوز في اليوم الواحد اكثر من عشرين حالة وفي الازهر يوميا عدة حالات لا تقل بين ثمانين ومئتين حالة احنا بنقول حاجات احنا طبعا مختبرينها مش مجرد كلام واحنا بنبعث الازهر فامام هذه الكثرة الحل العملي يجب ان يكون في كل كنيسة كاهن يساعده خادم وخادمة يختارهم تتفق مع صفات خادم خلاص الارتداث زي ما بيبقى فيه كاهن للخدمه الاجتماعية بيبقى فيه كاهن للرعاية الاسريه طضية الارتداث تؤثر على الانتماء النتيجي احنا عدد المسيحيين في احصائيه 3917 كانوا بيفاون 8.10%. إحصائيات 785.6 من 10%, 87, من 10 يبقى شرير بدي إيه؟ حوالي 2.6 من 10% يعني إحنا طرنا تقسنا 2.6 10% في مدى كم سنة؟ خليكم معي أنا هتشتركوا معي في الكلام على في مش حوالى الصور أه، اثنين وثلاثة من عشر، فإحنا طناقصنا اثنين وثلاثة من في خلال كم سنة؟ سبعين سنة. اللي عارف قانون المتوازي الهندسية يبقى نظريا طبعا ربنا ما يسمحش ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة لقضية خطيرة. ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة. ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة. ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة. ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة. ننقرض بعد اثنين فالمئتين سنة.